وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن ولاه أما بعد فيقول الرب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضرم وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَ إِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصّالِحِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى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 وزكريا إذن ذا ربه رب لا تجرني فذن وأنت خير الوالدين فاستجبنا له ووأبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إن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 وَقُتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَأِخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَأِخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَوُوا يَوِيلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَلْكُنَّا ظَالِمِينَ إِن وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ لَمْ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ آلِهَةٌ هَذَا مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا قَارِدُونَ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 وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ عجر كان عجر كيبو قولي يا صدون يا أفراد حونك ميدي هاي عشر رديئين والسعودين كون أصحاب صنا تفسير كقرآن ككريم كآه صدون آياد أضبو عجر ككوما آياد الثد حيات يتنادبوك بالله فنايا من صورة الأنبياء aya da boqol toban labadna wa ku sura gare kamida una bay isa dhisoo si rususha uga jirnay himbadan bay nu soomarnay himbadan rususha kamidana aashirkan garab ciin ku taaban doona nabiyullaahi ayyub alayhi salaam يسوسكنا قبل لوان ايان قال تعالى خذ وير واجوب واذكر أيها الرسول الكريم وحاشك ايوب شه قنين جاي من بلان الرسول صبرناكو عام باهي وحول بل لوجت ليي مركي ورع في مهدي ابيي عرور باله بديي مركا سو عبد شاكرا انت غدن بها لك فسيها دنا اولادي بها لك دميه الدنيا دينا والله لك دميه اخي ما تكين انت لك قال حذر له فرفري ملكي دمبنا هو صبري انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اوه نبقى قيمك بالنو وعمرك المدنياه ان قرآنك الكريمك القديس لكم حسو قال تعالى حبيه يريد وذكر حسولك صرفت له وحاسك أيوب نبي الله أيوب قرانك القديس قصيره ومدلس عسيه قده دهن إذ قرتي أناداء دواقي أيوب حبه ربكي بو دواقي ومرك مركو جسمكي سلميه ووضمه أقاري أيوك يا بي حصوصة إنك تكتو ما يقعش على علي سيجب أني ما أنا على علي، وأكاد الفسي ربي، خبيجي مركود واقعي، وحير أني عنق أيوبة، مصني الضرو، لباعي طرقي، وعنت أذيج الله أنا، أرحم الراحمين، أنت أنا الله، وأقول أنا حارس حياتي، أنت أكلية تغشعي، كل قصيدة قصة خقار يري با قوداشي كوسو وري قشم قوب كار لوغو توراي جابا لوغه غوراي ما معقول ما الى هذا هذا هر لوغو قوسدا نبي ما غارو فورباطي بشر كانتا كير باكو فيلان اديغو خدي هوستد لاغازو بخاي ما حنوم اول والكو فيلان كل كان نبي انو دخيرو كل داسو تدرى صغف وان بوكو ما باع لكن انو حن صري kojis migis jira ta batay asihu balu kolka an masara yamor bu quran ku ku shegay male alla meshiga sidisa nuu shegaba kalimatu bur bur nawamar kolka amar jazat isa kula ay sana hanu jeebwa lakiinu sooro ya inu doorsomo ya inee garashaa ka tagto midra mara'il gamagarin wa ayuba us il gorta فبقي ايوب او ايالي قائلا ايسال اغيري اني اميك ايوب مصني يضر حنوباء لو اتابتي وانت اذيك ايانا ارحم الراحمين انتنا حريسة الله اقولنا حريس بذن اذيكو فاستجبنا فادوا تعقيد مارك اي افقي ايوب عليه السلام دعوة كلماتيبا وقلاش وقال ايباتي من فاستجبناه وعن يلا ربيري له ايوه وحي او ربان ويا لي وفكشفنا اسلام مركبة واكفة اثني نبيه ايوه وحي كسبنا ومن بر بب كواحنوكي جزدك حقي عرورتينا وآتيناه ايوه وعن سيني اسلام مركبة اهله اهلك سيبان سيني ما انجي دماتان لوسو عليا لوسو نولياي ما لو ابو جل كودا ماشي اي انت بالله وعراكمه واتيناه اله انت شينا واسيني وحلوه بالگودي ومثلهم إنت هل كلاك الا يبل معهم لجتو قال كي كي يا لماسيني قال كي سي يله لوو درو سبب كلوشي رحمه رحمة درت باو سي ني ايوب يا المامي او وانت أرحم وارحم الرحيمين عرفت النفس هذه بالاقابلي رحمه العريس درت ايا اليوم نبات دين اوفردني اهلكي شينا او شيني الا اجنا وغدرني فما داسوا من عندنا ان ملكا كايما ان جعل الله اكثر مذاقتي من كل قرار انت ايوبكم كون وجد جوابا ليالي للعاب الدينة إنت ألا عابد الله وحال لغوانينا قوارتها إلغاة الأوتي مادة هذي سفرات سبقونا أدنساكتا سيدا الدكتا قوح الله قبطي أيوب إلغاة اي تبي الله غفريدي أهل في سياة الدنيا دي سينا الله شعريي إلا أغنى الله داري أي إنت ألا عابد الله ما تضيع إلا غاراكا من أيوب كوب الله فاستجبناه أنه أقلانه يهلي له أيوب وحل وحو الربي أي أنه أقلانه يهلا خبيري فكشفناه في نوا أيوب ربي ما به وحي إساء وكسقنا ومن ضرر ديبه إنه مصالية ضرر او يهلي وحو أدنبان دخي قديبه كفيدني دفده أيوب وحن أهله دكي سيبان ومثلهم أهلك إلا مدنة أي معهم اللي جرتوه ديراغ فعما تنحريس تلتبان من عندنا أن لقى الله أكثر ندان وغلنا لي نيه أوجد بان ايه اللي انت اللي عابدك جدي قول والأيوب كليه هنا غير كيساء أيان كوه هنا هنا صبران خب قولنا ودر شكته وإسماعيل وإدهيس ودالكفي حس يسكن النبي قيمي بلن، وقول أنك بين لغشها جمذول، إبراهيم خليل عليه السلام بعد لي، وإدريس أحص، أخنوق مجريس الأورنج لي، خياط أي نغلط صلي يا قري وحلو ديجيو، أري ما ساعتي أبوه ريجيو، جد أبي النوح، نبي الله النوح أبيه أوعي، بع إدريس، وذا الكفل ناحص، إسنوى النبي قيمي بلن. إذا إذي إبو كفالقا دي مرتضو كفالقا دي جيري لبعطو إن لغو امتعانو كفالقا دي حولي الله عصالي ننكف الله دي قدوسة كوري تيبو نغضي مركاس ربي يري كلن انتبه إسماعيلي إدريسي يد الكفلي من الصابرين ذاتك الله جربي اتكاليفي يحلي يمسؤولي الله أدل قاتل الصباح عليهم، ملك سرديس سبحانه، ودخلناهم لما نتدوحن قليني في رحمتنا، أنا قال أن حرستنا ذكوه هذان قليني بأن بناهم نبيا المن لكي عليه، فانخرطوا في سلفيambia نبيا شخير كودي بيجلين، ملك سيد نبيا لابد أرثي نقدن، خصل إلى دين تألي باهيين دتك يا بشر كيف يهنويا، كل هذا تقيم بالدم بيا حايم، إنهم إسماعيلي يدريسي يدلكفلي، يا أنتي كور رئيس دامانتو، صالحون أددوا ونأخذن، وحقوق الأب إلى النماء وقطين ككرتلين، حقوق الأدم عن إلى النماء وقطين، ومن الصالحين أددك وانكم إذا يهاين. الذين لهم الدرجات العلاء عند الله إلى أكثين الدرجات سراكوله أي إحيارتانك من نغذهم وإسماعيل حس وإدريس نحس وذا الكفل نحس كلهم سد حذبا من الصابرين تذكر الله جرشبا دلغاتي حوحي اللغج هذا اللغو امتعاني كصابعي أيين أي نغذان وادخلناهم سد حذبا وعن لغريني في رحمتنا ناري سنه ده گوديه دا لو گاليناي اون نبيال رسولا او بشر كانو ديري خا گانيال واوي دين تباهيي اي اينسو إنهم انهم سدحذبا من الصالحين احيار تقيين ميدا بدن الله اكتي درجه كله حقوق ده ابيكو ادمد با كامل لما او گوتا اي كميد احايو ولن نذاب مغاضبا <سؤال> نبي الله يونس با الله تعبطي يساقى ذا نون لييرا نون نوا كالنون مقعي ما لقي عنا كان نون لأورنجي ولا تكون كصاحب العود مرنا مقعيشي او نون علشي مرنا كالنون نمديب علشي نبي الله يونس بن متى عليه السلام قل كالنبي الله يونس قال الله ديراي دل كان العراق بعيدة جدا، موسى المقالد الله يجده، هي نينوى تجي جده، مركزه عبيدة وانيء، مركزه على دردرا ولا ضفيرة، دعنا لوج الغواية، مركزه هي صدح بريك بعد على بعيد كثر دليل، صدح بريك هدي لا جاري، على بقير أوسا وليه من، أيوجي يكون على بقير أؤمن، إهاني حق رادير رفاض يكون دليل. مركب سودان مركب حبته تاجنا إزكراع مركب في مركب الراعين بطل لحيد في دقائق واجي كل كا مركب كوا دقائق واجي من مركب كواي بارس خصنا كو يجي كوريه حس بيكعند واحد كو مركب كواي وحكم كل كحاس بالعادي سير سوكر مركب qur'a la samayn jiray waxay oran jireen dadkan baasajeeriga ee markabka fuula ayaa qof dhuntay oo qaxina ku jiray laagmin ka jid ka soo duluma sayl ilmo walidiis ka soo duluntay adoon sayidkiis ka soo duluntay qof laaga ku jiray qofkaasna tuub jiruu qur'a wala guri fidana ayaa taasamujeeyaysa say waxu dagi jiray bay أفقط كا يونس بونه غاي، كل كام لقيت كان بيحمل كابكا، يونس ينتقل، ينتقل عدرا، يسجى باب بدل يسكتوا، مركب كي وادا قا غاي، بدل ما كي لقو سيرج أيها، كلون كانوا وديارة، كان على شىء لقو خير لقو كابري، كلون كانوا أفقا ودكتاي، هل تلونك على أساسي ملايك ومكديا انت أسجد هيدوك غيري ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوالمي إله أنا قفو قردر أدوه أمباح إدهي وحي ليهو سمايب إن أمباح الله قولك عردا نوع عروضي أمرك إباك داهي يوك عروضي لما ديوان لأدبيي قسابي شو تفتيرا في صورة سافات برقوتك الدونتان وإن يونس صلى من المرسلين إذا بق إلى الفلك المشحوم فسهاما فكان من المدحضين فانتفمه الحوت وهو مرين فلولا أنه كان من المصبحين للبط في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقين وأنبطنا عليه شجرة من يغضين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا ثم سعناهم إلى حيث هم قال تعالى خبيوه جري وذلوا كلون كانوا منك صعيب جايوس عانا حس سجنا إذا هب جوتو مغالبا صلو قدرك الله أنا غي وفضلنا وح ملايين ألا نقدر إنا جليني. في. ألا نقدر إنا إن إنا إن يورس إلى إنه أود كل إياهي. ما أغير وعيورس خبط ما وحنا بنان ما أود إلى هو يقيني أنت الله سالني إنت إلى هو عمكودني ما يولاه حلم الله يمشي عليه إلى دسي مدم عليه أسقية قمي بمشي عليه ما يولها فذن وروح ماليه ألا نغدير إنا ننحريني. ومن غدير عليه رزقه فليفرقوا كله من ضيق عليه رزقه إن اللحد سيني ولا عيرين قرينين بموذي خلكي لا عيرين كلون على وجه الوجه إلينا أنا دواء قليل في ذلما تنجدي اللحظة ولا جمعي سبع زلمين وشاقني إن يجورتي عواعي بدل لغطوري فوجدنا به ونجدي اللحظة بدل لغطوري هذا نكلون على وجه الوجه أنا دواء kisa dad aad buu ka qaliyeen hadalkii oo dana ركبتي خلونك carrakabotay kaluunki oo weynay ka dootay caloshi waxaan yiri marka alla ilaaha kana hadbu aadu ma jiro ilaanta aadiga maale subhaanaka ilaahu ala ibla ani gasa erobay waxaan ila gudboonahay baan yelay ina safaroon dul qaatayahay annaga iska joogo ila فاسريب ده اللي كله ييا، أرض ماشة كتاج كل كمل بانكر دعيون، حدا أنا يونس عيبوب أي، بي هدي قال لهم بعيبوبين، إني أنا كا يونس، كنت وحنا من أولين من، إنتا ذل مي كفشين نفس أيديبان ذل مي، أبى ملتي ابن دردري، نبي الله يونس حس إذا ها بقول توتة مقالبا، إسا الله عروظين، أوح كعروظ مسألة الغلا والقدر، وراقي أرين تا كده هذي. وإلى ربي عرطوس وموسى عروني فذنه وحومة لي ألا نقدر إلا أن عليه يونس كركيزا فناداد فضا يتبه قيلي في ظل مايت مكديا لعلو ألا إله قرح ذوك العابدا مزيرو إلا أن تأذيك كليلة ماهان سبحان سعب لأن بدندا إني أميق يونسا كنت ظالما ننقردرا من ظالمين كمدأي أن نغير فاستجبنا وأن يلا ربي له يونس وحرمانه لي أو محرومي إن شال قصاره ونجيناه وابد بعديني من الغم مرتي وكجلي الواحد بيسي كلون عراشي جلير أي كابد بعديني كل خمر كعريني لمطه بعدها لا بعدها يو يونس بيقع لا وكذلك صدا أن يونس بابد بعديني أيان نج المومني Ente ei barrumahisee, ideelke übet badineen. Vorteyseidella kurman. Hadaisi de Yunus, suhadilla. Hadis bana nevi'keka suhnaaday. Aleyhi salatu ve selam. Uyhiri dua'u Yunus baallon yakiinney. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal zalimin. Dua'u Yunus baallon yakiinney. Kaasar resulku yri aleyhi salatu ve selam. Kofku allatuka dua'u Yunus. O anla akbalin bahurallahu maarek. قولك هو كذلك أنني في المؤمنين معنا سيكون صنيسا مالك عدباتها داد لكولنتي قريري أداركت وعال لغا خبائنا تراهد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مالك عسد بدبادش فاستجبناه وأنني لي له يونس وحودا واخذي أيان نني لي ونجيناه وصمتبخ إني من الغم مركت وكجري حق ايان كما تصبيحيناي وكذلك سيده ان يونس كتبت بعديني ايان ننج المؤمنين منجل المؤمن تذكروا انتقل الرو ميسر اذا كذلك ساسنوجد بابينا ونكما تصبيحيننا وزكريا حدث النبي الله زكريا كان كرت وياهي الى ينكن سمرن سورة مريم وارخي ذكر قرابه انه يندينتي دريالي أي وإله الله أضربني قولي <تصفيق> أن واقرجل أولاد مهايو خرافة أن الدين ما دورا يجو ينتوا تيعم يجا إلى إبراهيم يجو إسحاق يجو يعقوب صورة إبني هو جامع الدين أيان كابر يجو وزكريا حس إنا ذا مركوسنا دواقي خدهم ودواقي قائلن يسروا زكريا يري ربي يا رب أنا لك ربي كي ayga alin farjano khili gay khili nimadan hayi daynin ay waahin ugu dar waanta adiga aya khairul warisi inta dunida oo harto khair badan fasal jabna yelay lehum zakariya bariyadiisi ayaanu yelay waatan bariyadi oo wahanu waxaanu siinay lehu zakariya yahya nu siinay waslakhna waxaanu u lehu zakariya dowdahu waladu qabay Asha al-orange ray hannay la dalatay maryam maha ceedu islahane basaygay jisman kali yatmaha suwa al-bawadada lohagajiy akhlaqiyan alaad ma an bal loye alay jisman qof yar dalikarta aya lagadigay markasa dhangal bal lohagajiy kulkasa rabbi subhana qaa sida lo yelee geerkan أما الرسوس يودن إنهم رسوز كانوا ايها الجيره يسارعونك وكدكدغه في الحياه وانا يلكت غده هودو في هذه بعض يا خيرك يا ماشيبلغه خسايو اودم باي كدكدغي جيرين حتى انك عليكا مسارع النقوتو من خيرك كدكدغه وهذه الا امام مساجد هذا وهذه دين لا شيغايه waadi khayl la sameena yakayib qaata adigana rabbi baadana haage u degdegay kulkaasigaan degdegay akhyaartaan wax loo qabtay iyagi baas ila qabkayna ka baqaya xamada idan umhamuuna ya darteed bay aniga i bar yi jireen oo wakaanu wax ay noodeen lana anaga baa karigana haashiinaku wu u hogtool koga markaad alla kaligi u hogatid oo awan ya sharaf yakmal allaw dayji adegan adonmi ya jilaa كل هذه الخصوعة هي تذللك تذللك اللي غير الله أسميه و أضعون كل مده و أحبك كلامي انت إن تابسه أستأكتب أليش أقول أنك سألتب أقنوا أنه ليسه حق الله صيني خوصاً ألاله كل هذه الخصوعة كان إلي أنه أكتب ليسه الله ألمدي غيره وعباده غيرتي أقوى ناقصنيه ساساً إنما كان هنجرم وزكريا حص يُنَادَى مَرْخُو زَكَرِيَّا لَوَاقِي فَبَغُ فَجَابَهُ لَوَاقِي قَائِلًا إِسْغُو إِلَيَّ رَبِّي يَا رَبِّي إِنَّ رَبِّي يَعْلَمُ سِرِّي أَنَا وَكِلِي وَأَنْتَ أَدِغَ خَيْرٌ بَدَنٌ وَأَدِغَ فَاسْتَجَبْنَا وَعَنُ يَلَي لَهُ واصل انه هو هو له زكريا زوجه افليس هو ناجني اخلاق هذه جسمي هذا طبيعه هذه ابو ريد هذا وحو ذنبا لو ودا هاجي لو دلي يري لو قرحيي سبع ما ان لو ييلى وايلم دي إنهم تيرتري انهم دتكس كانوا ايها الجن تسارعون كو دك دك في الخير خيريال في غود ود جيران ويدعوننا أنا الله ينبري جيران خابا جعيل يو حربي يو ورهابا عبسي لبلا بعاني يكبري جيران وهذا يوحدون عيانا أنا يو جديد جيران هذا يو حكبر غنايانه جديد عيان أنا يلبا جورا يبري جيران وكانو وحى حان جيران لنا أنا الله كلي جنة خاشحين كونه فكتو والله في عسانة فرجه مريم الله يوصي يا يركي عزول كل كاسار ربي سبحانه، النبي ياليا خرب لنا سورة يجي أيام مريم يوويل كذي اللي جوجا بجبا يجي، والله تيتينا حس أحسنت إلى عليسي، فرجها عورت هذي بيزني يا حمي يا كشفي إنت فك إلى عليسي، أفنا فعنا أنجيبا فوفني فيها هي ذا جودة هذا من روحي لا ملك نجتبر إلى حقي وأنو كافوفني شيء. وجعلناها مريموحا نوكيالي يوابنها ويلك هذا عيسى آية علامة قدرة ندال لغوكارتو للعالمين أونك إليك أعلامة نحاية لي من ناحية مريموحا نجيلا يباليار الله يتوبانجيرا أمو أقورس دا إلا آراج فراحو منا اللوغو تغيين وفرجقة ذا إلى آلستي وفنفخنا أن نوافوفنا فيها إيادة قده هذا من روحنا ملك جبيل حقي أن نكاففني ووجعلناها أن إيديكيه لي يو ابنها ويل كذا اللي بدأ آية على مطبا أن لي للعالمين أمك إلي الكسيو إن هذه أمتكم أمة واحدة نبياش ملكة ردو دي مي يا ربي سبحانه عز وجل إنك إن لاحظ لي وإن شيء يا رب لقد صحب الله بأدمك إلا قبر ماي إلا النبي محمد كي قدام بأيه لقد جاهده إنه الدينه إسكو مدهايه وانا إسلام نماذه إلهه كريجي إلا عابده لقون العابده بمشارع ما كان إلا عابده يسيد وحدكو عابده يسيد ألا هو إنه النقد وحيء واسق ألا أجيديه هذا هو وحد قصيستي هو وحد La wixiga alaah dajiye ee kutubtu soo dejiyay ku yel annaba ayaa soo saare ay ku saageen baad bashar oo Udinta ja għammitkarijata, udat kuwa iskumidu ja għadan bawwadat alaj, u maagut kuwa għammitkarijata, għadabakaladajalilja kfila. Uqala marmaru għammaru balan loosan meju, maagajal balan loora boha, nexemajal. Kala ta' kala, kadi uumin inna għalijimiddan, maajin xegeddinta islamka, uummat tukumdin kinnjur, jadda uummat tendina فهل بينا فعباده الله يعده بما شرح انت اصاروا رسل انك لي اول العابدوا نقول عابدوا وحلموا بين شجيريه انت هو الدينت وانا اني كريهان ربكما لم رب مجرته خالق كونك ابوري حنته اله مامور هنا وايشكليته كل هالدينتمتي دي خبينا مديه فعبدون كلي جاي عبده أنا جا ربي جا لي كلي جاي لا يعبدون يعبدو. لا يكون عبده وحنا جا أنجيلي إن دفري إن دينها كسرة جي إن نبيا شو سودي بيو إن هذه مدن دينة أمتكم دين تا أمةكم دين تي نية أمة يدا الدين واحدة متكريتة من عهد آدم لقصب اللابو إلى العهد المحمدية لقصب جارو دين الأنبياء واحد وامتثاليته وهو عبادة الله تعالى وعده لما شرع الله والعبود يا كلي عن نقضه إلذ الله سمعنا يتدجيه عن نقضه من أشقيه وذل الله يكودجيه عن نقضه كل كذب على لغبه جسمه كل قديم تنواميد كليات وانا ربكم كلي جي باعدين ربيا حتى لا فعبدوني كلي جي عابده دين تان كريه تأيقو حديثا خد حدي أمد فرع سيد الله يا ليار وتقدر أمرهم بينه ينيه ولا كلا قوس غزتي ما يعلين دا كبلام بأل بالرابعي قربا ديو أردي خليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية والشيعية والشريعة والبهائية قرب كاس الله شو قربا مل أي ساكع ذي إلى هبلا كيسية الذي سيوى لك بعيد معاكدا بي يقول معاكدا بي يا الله إنت الله تهدو إن الله إشابتما أدوما لا, لا وقالت الدين تيسي قايفي سي هل إنت هو ألوي ديني وفي سورة الأنعام عينكت ومرني إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون، وقودي كيو قدم بييجي، أليك رسولك واحد لو هنا لا ماركو، أليه يجي سناوتا الله ألي يجي سجيناوتا الله مردي دي دين قال تعالى، فدوه وتقطعه، ومرد كلا جوس جوست، أمرهم، دين تودي به كلا جوستين بينهم لحظة، ويجا إسكتي لا إسكتي، قلبا وحية إيربتي، قلبا نميج يا اسلام لي مو بذي دينته مثاليه اين هاي كل كاسه كلا قوس قوستن مل كاسه رب الى سبحانه كلن دمانت ولين انك الله ايشا يجعون سو لا بنايا سنحاسبهم على ذلك وحايسمعين بان كل حساب سميدونا ونجيهم عليه وانا كرظ المرين دون ان خيرا فاخاير وان شر فشر وثقتوا وما ديك على قوست أمرهم بنتوذي أي بينهم لا حول ولا قوة على قوست يدعون دعيرين كلهم فرق الأركا إلينا أن الله أي يرجعون نص الله بناءا شأن وحساب نو فما يعمل من الصالحات وهو مؤمن لكن بركة على الله الله الإيمان الصحيح والعمل الصالح نبأنا قف كأذنك إنك كنا الجاي سمايا هل أودب قال تعالى خبوع يرف روح يعمل صنيع من الصالحات أعماج سوسوبا وهو يسجا أمؤمن حب لبر ماي فلا كفرانا ضفير مجرت لشعيه عمل خاوس ماي ما في عمل قسري ضفر ضفير لقد ضفير الامرك سأضفير ناب الربيرو وإننا أنجأبا أي له يسجا كاتبوره وقرينه ادون كان تجو جنا ولا قرايا حدونا ولا لو حسابتهم هيا ان سرها كتاب قيصر كي دونا يسوا وعلو ضافينا لا اراك والله قد لا اراك فمن روح يعمل عمل فلا من الصالحات اعمال صوصوبا فلا كفر انا ظفر دي مجرته لسعيه عمل قيصر لقد ظفره وانه انغيب أي له عامل كاتبون ادغينا و خوسميهي امادنا كابل مارينا نو وحرام على قريه هلكناها لا يرجعوه وحقيقه علميه وربنا جي سبحانه حقيقه نوع طبق مره دولندو غارها ام امدهان هدي امده وقتي غيدو لما دو اما دويو qof dinto soo laaban mayo hadii la arkay dad dinto soo noolaaday waa ataa lugu xalinaya geerida sababta keente waa asbaabafara geerida afarsowba keenta sabab ay geeridu ku timaado qofka inuu soo ku idan aayad ka sheegay dad dinto Suma noolaaday sumaba'atnaakum min ba'di فقال لهم الله مت ثم عياهم وكلامه زين وعيسو قال اسكو رمن مايا ايجاها سيمد افرت سبب و امحي ملي و اول اجلني غيرد قف كان كل, كل شيء وقت والسي انتو نولان لها بعد ما تاي سعدي و دمبي شيء ملي لا غاروا دنتي khas ghirid zo hkeni wa ajal سببك الله الواحد هو يللي اعتبار، أفكان سببك مركي الذي لا يجي، وحأكلك هو رب اللود الذي الاعتبار دراد، كل ك هذا اعتبار دراد, دراد اللود لتصدي عزيل وكاله، مقالد سنجد تو مراي، مقالد يو باب غريب واركي، وحي أن يحي هذه له بعد موته، مقالد أنسي دا أنصه نوران دا فماته الله مات عن، يسقي باب غرسن الذي لم يدا. ثم waxa uu waran loo leeyay qalaal ahtiiba sidoo ah luqaha afriqoo kale iyaguna muddo 390 sano ayay imeydahay ka dignaa la soo nooleeyay leel ahtiiba sabab kamar ka hore geerida kaantay hadaan in ahtiiba taayna oo soo noolan kara qof sabab ka sadahad lil muujiza وعينو كو سمر سو رسولة آل عمران إيادنا قفكر انتو لنتو بوصنو قنكرايا أما نبقى وحي اللي قوح جايي أوشاني تايد ما تولا قصو إنه إسكسونا لا تعدنا سيديه كلمك إنو كو سمر نوكاله نبي الله قبل هي يركي الله سعدي يوسع ابن مطا ساسو يوسف ابن النوم ساسو قال حضيتاه للمعجيزة وادعكات للعقابة كجرته قول هذا انقف بي سمعيان يبكي هدي سمعيان با ملائكو قير زي كل قاسي نفعان يريدو ده أجل مكان مرجزان مكان اعتبار مكان اقابا كان هاكا ماذا سورة البقرين وقصوا مرني ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال اللهم الله موت ثمحيا لا أريد أن تبنكم Kolka te kovikko aika järiti suutaimerki orvo, nabi Musa raho kalle, todavasti muu kat doortei Beni Israel, jema se gay, kabi vaalla hattlay, kolki ollaan ehkä mina ajara, Musa aikka, merki voa lu kolka sai ويرا هديتو دواته كاسيدان كوتاغا انيما ماشي كونو كونكار كل كا بدعوة موسى ولوسون اولاي اول بيد تريدو احقابه كل كا داي يريدو احقاب كوتيمت اما اعتبار كوتيمت اما معجزه كوتيمت احكي واسونولانكرا لكن هدي اجل كوتيم ادماي ايدو معن نسيت المامس وحرامهم وعرب بن صور على قريه دكم كركيت كحارامه اهلكنا هان رغني أنهم كوان الرغن لا يرجعون إلى الدنيا الدنيا ذو ما صلى الله عليه وسلم إذا قلت لها لا يوجد وقت ذي قارو الرغم الدنيا ذو صلى الله عليه كل حتى يقول كورا جالكو لماذا أما أنهم لا يرجعون وأن له هذا طوبة ومن نغضة مردي هلا قوضة قدرين يا هاي ومن نغضة طوبة ولا مكرون أما أنهم لا يرجعون إلى الله ونقول مالي أن وعرامه وعصورة قلعهين او ريبان على قرية دقمكورك اهلكنا ها اندبرقيني انهم لا يرجعوا صلاباني حتى اذا فطعت الى اللفرقية مول يا جوج وما جوج لبدا قبيلة او ذنهد واشرينيهين صدقين صاشقنا في صورة ايكو جاء وعد ربي على ذكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في صوره فجمعناهم جمع كل كما رك قيام ذو ذي أي أضل وهم يجو ياجوج ماجوج من كل عذب نلت كل ذي ينسلون كسود دكدجاي دك كل هذا كسود دكدجانا دك واقترب الوعد يروه دوا الحقه الرنت آآ فإذا مركو دوا هي الرنت واعي تاي إن شاخصة تاك مدونتو أبصار الذين كوه عند يالكو ديبا كفروا قالوا قائلين إياقو له إشينا واعي تاك هو جننجا قد وحاق إن أنو كنا أهانجرني في هل حلمان قده من هذا قيام بل إن أنو حلمان كنا وحاضا وحاين ظالمينك وإرامدارا وأنك رومين وينب ساس إليهم وحرام على قريتنا أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحوا قلت الله فرو يا جوج وما صدق يا ما شيكو أودنايين لغفرو وهم إيا الله اللبداقب من كل حدب تا كله ينسلون ينصلون كسو سمائيا واختربوا واحدوا الوعد إيا الحق يروندها فايده دون وادي هي يروند وحيتاي شاخسه الى تاج مدوند ابصار الذين كو انديالكودي با تاج مايا كفرو قالو بي قائلين يا ويلنا هو جننا قد عذبكنا الى انهاني شي قبلتنا المنقذلي من هذا اركان بل كنا وحنانه قال مينك وقردرم إنكم وما تعبدون من دون الله حساب جهنم. صورت وحي الله فتقرت قبل قبل دواي. ويا ليه يكون باللابطين؟ ويا ليه يكون باللابطين إن مشركين تا. أشرك سمينا خير الله هنا عابد يين. حسابتي قيام منكوز دواتي. أين موجيهي؟ حضن عرنتي قال تعالى. خب اوحو يري إنكم أيها المشركون خطابك اوحو كل عيوها مشركين تي سوبناها ارتاقني احب يدين تي إسلام لماذا لدك علم يسيد ديني ايهوها اللوعة الدائي آياتين كوداها الدائيان هقاقين ويان رب إيه المقل رسول كالرومين ويان راعين إيجي ألابتي عابدا يانبا إناي النار تقو قراء عن دونتو ويكواف بالله بندون تالله سيقاي إنكم إذنك مشركين تا يا وما هو أحد تعبدون عبدا من دون الله الله كسوك حصب جهنم جهنم قريها لجفرين أيه لما خفيفة حسب كوهول قريها جل عن مرقهر الدب كويري أيه إلا نولين أيه قريه وو إلا مساره عصير يا مريه لما هذا يا وحافيفة وصريح الاستعل دربه راي الله كينا كاسح حسب لا يرى كلك حرف quriyahan dabka lugu sido yaag noqona isaanu qolada toos loo garinayaa bay ilin baanto idin ka narta idin oo quriyhii kaw lugu idin antum idinka laha jahannamo ajaduwariduna ku aroraysan lawkana hadu waan laha ma haawlay wax aad aabudaysan aalihatan aday mabudiy alruna yigim ma waraduha jahannamukum ayin وَكُولٌ قُلَدَ اللَّ عَابُدَيْ يَوُحِي عَابُدَيْ فِيهَا جَهَنَّمَ قُلَيْهِ أي خالدونك ورأيان لهم وحاء إليهين فِيهَا جَهَنَّمَ قُلَيْهِ ذَكُلَيْهِينَ زفيرٌ حرار حرارو إيجلا قفك ماركو ديمان أيو أي عن نفت يباك يبيعا كسو أي نفتك أي زفير ليلة لهم وحاء فيها الدارة قدهد جهنمه سفير جبات بيليه حرار إياه إمراك وهم إياك وفيها جهنمه قدهد قدسكاً لا يسمعون وحمق لما حرار حراره قاسا لك الجبيناي إن ذاك اللابة وضاك البحيس إياه تاها إياه لك هذي جبيهي وحمق لما يانوه إنكو بدينك أيها المشركون إياه وما واحد تعبدون عابده إسان من دون الله إباكسوك حسب جهنمه جهنم الجادة ذي بعدين أنتم إذنك لها جهنم أيادوا يجون كوارورا إذا لو كان هذوه لا مأ هؤلاء كوار عابود إذا ألهة حتى إلى ياليهم وينبأ هين ما وردوها جهنمكم جهنم أي عابورا وكل كوار عابوزي يوحى عابوزين ب في جهنم الجزء هذا أي خارجون كوارا لهم وحا إليهين كوان مشركين تها فيها جهنم قدهد يكوليهين سفير جبال إيهن ذاق بيكوليهين وهم إياها وفيها جهنم قدهد قصدا لا يسمعون وحمق لما يهن الذين صدقت لهم من الحسنة حدين عبارك شجرني عاسيالك إيه عقابك للوقت لقلي أيها دكيقين مقبضنا إيه, إيه وحا اللوقت لقلي إيه الرأح الله على طريقه القرآن وضعين القرآنك كثبت عنه من الترغيب والترهيد كلنا اللقوا عبسيك لنا أيه كلنا اللقوا حيسك لنا أيه قال تعالى خبيوحي إِنَّ الذين نددك سابق بي هرمارتي لهم إياك من أنك الله حق حقاًنك الحسنى أي كلمة في عنوك هرمارتي الحسنى وكلمة لا إله إلا الله أي أهار مرتى عمرك هربة هب كوا جادية قوا أي كلمة في عنور مرتى ولا كوا قوة جهنم عجدة مبعدون كوالقفر يون لا يسمعون مقل مايا حسيسها شنقتها وهم يجا في ما برواق الجلهد اجتهد يجي على زتي أنفسهم إذا نفسيالكوا أي خالدون كوارايا لا يحزنهم مدارو الفزع أرجع الأخبر إيني قبضنا إما شقر قيامك داعي زى يروح عارك مايا وتتلقىهم وعلكوا أن توصلوا إذا الملائكة ملاكتي لاهم بل يعينا إذا أكره إمانا إذا قائلة هي ذي الملائكة لا ذاى هذا يومكم ما أنت دكتور إسكال ومدين تديك الرواتن لسوا شيء تكا بي على بالغو بعدي كل كادتينا توحيد كاي اسلامنمدا ادونكو كنولا كوندينتي ما انسان ما دايري kay ugu tal هذا كان يومكم دينكم مالنتينا الذي يوم كاد كنتم في الدنيا ادنيرا غديهد كو اهاان جيرتن تو الله يباو مالنتي ليدين يباو هايي ربي سبحانه عز وجل ووزلفت الجنة للمتقين مالينت اللي يرمانته حنباليدان الوصول دوين من الذين أخيارت صدق ديوهر مرتين لهم إياك من أنك يباحق أنك الحسنى كلمة في عن يوهر مرتين كتب الله لهم أزالا أنهم أهل الجنة إليه أهل الجنة يهين أي الله المعفوذك أهل وأهل مرتين مركز إيماني عمل صالح ملكة جوية دي مادئن با إيماني عمل صالحي دائمين كلها حسنة جنة وقرناي لا إله إلا الله هو اللغوب حسنة هو اللغوب فصيرا جنةنا هو اللغوب فصيرا ومذنه هو سببك هو لا إله إلا الله تعتنا النتيجة دي. إن الذين أخيارتاي صدقة ظهر مرتاي لهم إياكا إنه إباعاكا الحسنة جنة ظهر مرتاي أخرى لغو أولئك قوة أنهى جهنما هكذا مبعدونك قوة لك فغيهوه أيه دوادان بدأي والله يسمعون من المغلاء حصيصها جهنما الشنقر كذيه عد كذا قرآن كذيه كذا مغلما هكذا وهم إيهكا فيما برواق قده على ذاته أنفسهم إيهكا ففيالكوة أي خالدون قوة لأ, لا يعزنهم موهو وليو الفزع ارقع اكبر وينك يا بدن وين وين ما يوصير يا جري مايو وتترجهم وعلك ان توسو دو ويسو همليسا الملائكه ملائكه ابقائله الى الملائكه تلهي هذا مالنكن يومكم دكينان خيره اور مراي مالنتي نيول الذي يومك كنتم في الدنيا كو عايش شو ادينكم والليل Jauma natuissa maa, katoi isidilli, lilkutum. Jauma marin, inejitilta, umma dausek, natuissa maa, irkaan luduveino, katoi isidilli, sida baxa daa juuduotto, lilkutum varkata la korei. Varkata luin baxa okaleis, varkata luin gurkineis, baxa daa ua ja haggat haggat haga kallabi ila atkallik sawarqadi herleg baksadu kulka samadi sida warqada lo laab laabay kutub ka sijilkana wa a amma darafka warqada halka liud wanajle kaysiya kulka samadi dhany aya inyar yar laga dhiga sabadeedna wala babiyya malintaa markay dhacdo ma ha daaya أمورتي أمور رئيسي أيانا عيدهو بدنا كسو عليني صباحا دلاتي سياء و دلاتي هذي قاير و يحل و قاون و نرقبين و كبال و قدنين با دلاتي هذي قاو سيدا سلو بوكيني قل كاسا رب علينا نجا يباقر نجا كما بدأكم تعودو قيامه واعكو صلى الله عليه وسلم هي قوصيديا ونعبيه ويهيه قرابيه ونعبيه ونعبيه مقعيه ملك بمدن الجيري مركز الربية سبحانه إننا أنك إبعه كنا وعنوا وعنك إننا فاعلين صدائية دعا السمينين أنك إبعه السمين أيو أذكر رسولك شرفته وسجدت اليوم المال إنه جيري دونت قيامة دي والله الماماية ومظهر من مظاهر القيامة كميدة نضو السماء ار كنضو بدونو كبا يسجل لي طرف قدو بي جوكره اما بغاشا ايلن كتب ورقدو دوتو كما Halkin ان بدانا ابو ردهر ابلوني اول خلق ابو رستي وريزي اي نعيده درك وسهليننا وعده فائلين صدائنا نهيالينو ولقد كتبنا في الزبور ولقد وحادة كتبنا إن أن في الزبور كتبه لسعدة جيدا مانتوب وأن نقردقنا من بعد ذكري لعلم أحفوظك أسلك أكاك ذال أن الأرض قلت يرسوه وحادة الله إذا دي أدوم دا أصالح أن إذا الله إذا دوم دا حق ودقوتي أي على يوم قلت هذا نفذي عانود كوك كتبه لسودجي أيضا لع المعبود كك جلال وحكوت عليه جنده إني أضمه إلى علي ولا قدوا عدبه إنا ندقني في الزبور في الكتب المنزلا كتبتي حاجة بلقسودجي جوده هذا من بعدي ذي لع المعبود كك جلال وحكوت أن الأرض جنده يرزوها وع جنده تي با تي ا تو ما هي ا صالحون هسوسو في هذا قرآن كان قينغه بدن غديس وها كو سغن أو قرآن كان قفكر رومهيا ا را ا كو دغما دو نتو لي هاي الدنيا اخره واغاريا قران كان غارسينا لي قومين دو تبو قران كان مرادغار يهاي ارجينه الى عبودا يو ان في هذا قرآن كان غديس وها Läbilään muraidkar, den aakhirien den edun, aja lavalla va Quran kan luugaraja, nabgufka urmeja, eraa, eku dogma, e aakhiria, tentu laji huugaraja, liqoumin dad, abidin ala abuda joo, woma arsalnak, kusulka särähtävökumaa nuderin, illa ramaten, nharis بالعالمين أونك إليك يسا سيدا اللعنة ياهاي عدن عريس طايو الإنس هو الجن أيون عريس ياهاي فالمؤمنون المتقون يدخلون الجنة والقافرون ينجون من عذاب الاستيصال والإبادة وأدو يدي بالكبة بعدين قال با مؤمنين تنا أدوني آخر وإلا بدي بالكبة بعدين قل كإنس يا الجن يؤون إليكي أي النبي عليه الصلاة والسلام نعريسه يهيو وما أرسلناك رسولك شرفت لكم ما أنه ديرين إلا رحمة الأمان قلت ديرني العالمين أمك إذلك أدنعريسه تهيو قل إنما يوح قل وعاتل رسولك شرفت له إنما وعكل ماه يحوال له وحيه دي إلي أنه رسولك وعلي وحيه دي أنما وعكل ماه إلهكم أعكد إله إنه يهلمت واحد كليا إفعال أنتم ماتيهين منت مسلمون كوهو كان سمايا ماتيهين حدادوا كان سنتان نبدوا فإن حداد جيت ستانه إن أبقى لك كليجي وهو كان سنتان حداد جيدان فقلوا حاطر هذا فصولك محمده آدمتكم أنك إذن أبيسي على سوا إنك إذنك وكوسيما ايها اليدعاي اليدين شغاي وين ادري ما ادري موغي اقريبون من دوميا ما عدون وعلى اليدين يبا هايو وقيام دي بعسغي اي حساب دي يجزي بعيد ما ما تعدون ما نغي الا أقول اليدين شغاي وين وحن دي قبري اي مر كل الرسول الكريم إنما وعك كلاماها يعوال وحي ودي اليها ايها الرسولك أنما إلهكم معبودين العبود يسأل إنه يا إله معبود واحد مذا أي اللي وحي وذي فهل أنتم متهين مسلمون وهو قان سمايا فإن تولوا حدي جاستان وهو قان سمايا وكاد دي دان واركا فقول له أعلمتكم أعلمتكم على سوائن ani gije kusiman ka kawargabi darinda wayna ama xarbiyad dagal waydi la dagalamaaya xada ugaansan wayla laakin dagalkaygu khayana ma hadba awla qur taragala ala saway ani idinka oo ugaan dagal laga warqaba kusiman bani din ogarisiye ciqaabki aalana waydi sheegay waydiin dambeeya wayna dari ma adri هنبعيد من داري هاي ما هو هتوعدون الليذين يبوها يون من البعث والجزاء لإنه إيب يعلم هو أوقي هاي الجارة وحلقو لواقو من القول هذا الكمل ويعلم إيب هو أوقي هاي ما تلتمون واحد هتقرين إيسان هو الله كقرسون لما أركو وإن أدري ما أدري ما أوقي لعله كبدي كان عذاب كالليذين بقيم بدنان تيسا إنه فتنة تنجرة بهاي لكم إذنك يوم تاع راحاين إياهي إلى حين المدى إنت اللي جاء له قال قل لغيرك لو قلوا حاطر هذا الرسول كسرفت له فبي كسرف يا ربي أني قال ربك يا يوم إحكم حكمي بالحق الرن والربنا أني قال ربك أنا الرحمن إن حريس المستعان على ماكي تصفون هاتي الماء ما يزن، أو بنت يبغطي عشو بايزن، يوحن جينا الله اللو يكالم الجريء، إنه الله يعلمه الله أوجي هاي الجهر وح القول واقف من القول هذا له، هذا هذا سمعه، كروحي لويره الله أوجي هاي، إسلا صيدا سوكره أيه ويعلمه الله أوجي ما هو عاتكتمون قرين إسا، أقول جوح الجريء. دري دري موغي لكم يا وعلونا واقعي، الله أنت وين سلامي، وين أدرى ما أدرى معي، لعله دبلجا، ألا بك ليدين دبلجا مدنانتي ز، فتنط في ربي لكم لايدن امتعانا يا، إذا كان لايدن أجا يا واحد يا شان، يا ومتاع راعزين، إلى حين المدين انت انتاجشين يا وقتين كذا ما له، أيام أما اختبار يجرب. لا إلّا يدين لدن النبي خوحي على سلَاته والسلام خبر يا رب عنا يا رب يوم احكم حكمي الحق حق الهو حكمي وربنا عندنا يا رب جانا الرَّحمن عارِسَة على الله كلمة البوَّة على ما كي كي بالله با كلمة البا أتصفونا تلمام عيزان أو النبي سعيد كوشة عيزان خبرنا وحن قبنا كوشة kuwan keen waxa uu ku sheegay jahan Ilaaha waxa loo kalmo dulbuu wa Rabbuna magr rabigana ar-Rahman an-Aris